فكلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصبوا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مذرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا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 وَمَكَروا مَكْرًَا كُبار وَقوا لَا تَدَرٌَّ آالِهَتَكُنْ وَلَا تَدَرَُّ وََّو وَلَا سُوعًَا وَلَا يَبوتَ وَيَعُقَ وَنَ الصر وَقَد أَبَلُّ كَكثيرًا وَلَا تَزِد الظَّالِمينَ إِلَّا بَللَ